وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا يغفر لنا لنكونن من الخاسرين